هذه الأغنية من كلمات سعيد بشارج العموري، الحان عباس السحاقي توزيع محمد تغز رب لا يميت يبست وراقي العلي روح شجرة بالله يميت يبست وراقي العلي حضني ربيات الحزن لا عندي بكل غصين حضني ربيات الحزن لا عندي بكل غصين للأسف ما عندي في روح شجرة بالله يميت للأسف ما عندي في روح شجرة بالله يميت ويل واكت حار بحث خيوط الشمس نحر الزغار اشحاصافير بشمس ويل واكت حار بحث خيوط الشمس نحو الزغار فارفحت ام الطيور دم ابوهن ظل يفور بحث ام الطيور دم ابوهن ظل يفور بيكلا ما فيدي شي روح شجرة بلا يموين الربيع على الشباب اللي ينجرب جرح الوسيع، على الصفر بيام من الربيع، على الشباب اللي ينجرب بجرح الوسيع. ينجربيات الشعب من حتى صور العسر، ينجربيات الشعب من صور العسر. كل شطر بتشال حي، أوه حشجراب لا يموي، كل شطر بتشال حي، أوه حشجراب لا يهب الغضب سلوت البعس اللي يجي يطفر حطاب يجيب نار اللي تهب بالغضب أحرق بروح العذاب يندهج روح الشباب احرق بروحي العذاب يندهج روح الشباب واللي صار بعمر زي روح شجره بلا يمى واللي صار بعمر زي روح الشجره بلا يمى بلا يا مي يمسد وراقي علي وحشجره بلا يا مي علي حضني ربيت الحزن لو عيني تبكي الرصع حضني ربيت الحزن لو عيني تبكي الرصع للاسف ما عندي بيت وحشجره بلا يا مي للاسف ما عندي جرب لا يا